بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة.